إما خلق خلق مما إن بافق يخرج من بين الصلب والترائد إنه على رجعه لقادر يوم تبل فَمَا فما له من ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصر وما هو بالهذن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا